إن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، ولا يأتيل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُو واليَصْفَحُو، ألا تحبون أي يغفر الله لكم؟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 يومئذ يُوفِّي مُلْلَاهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطِّيَبَاتُ لِالطِّيَبِينَ وَالطِّيَبُونَ لِالطِّيَبَاتِ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 أولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بنى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 قُلْ لَهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُوهُ الظَّمَأَ نَمَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ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 وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزج سحابا ثم يألف بينه ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقُهُ فَهُؤلَاءَكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إيمَانِهِمْ لَإِن أَمْرَتَهُمْ لَا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 إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادى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 والله بكل شيء علي